التي تتحدث عن الدينونة جمعا للآيات أو النصوص نقرى يحنخ على تلك لا أخبر أن أفعل من نفسي شيئا كما أسمع أدين أي أقيم الحجنات أي إقاماتي للحجة عادلة ليه؟ لأني لا أطلب مشيئتي بل مشيئة الآب هنا مشيئتان مشيئة للمسيح الرسول سواني سواني سواني ممكن تقول لي بتقرأ من فين حضرتك ممكن لو سمحت تفضل المايك معك قل لي اسم التفسير بتاعك واللي بقرأ منه اسمه كده ممكن يا أستاذ فرس قل لي اسم التفسير يا وحيد كده عشان أفتح معك تفضل يا أستاذ فرس المايك معك قل لي اسم التفسير اللي بتقرأ منه علايز المايك معك صديقي خلينا في الكتاب ماشي وأنا حاسيبك انت تشرح انا مش هتكلم انت اللي هتاخد المايك دلوقتي وتقول لي انا هشرح لك هشرح لك مش هسيبك كده يا استاذ زفيرس وانا هسيبك انا هشرح لك حبيبي بس قول لي ده قريته من فين دلوقتي اتفضل المايك معاك قول لي الكلام اللي انت قريته دلوقتي في الروم اسم التفسير ايه اتفضل المايك معاك انا بص حضرتك اولا الكتاب اللي انا بقرا منه في في عقيدتي كتاب مزور والمفسرين يفسرون التزوير بالتزوير فأنا اعطيك رايي بالعقل والمنطق ممتاز يا استاذ زكريا ممكن تقول لي اسم الكتاب ايه برضه انا عايز اسمع اسم الكتاب هم فسروا التزوير بالتزوير ممتاز شيء رائع جدا عاوز اعرف اسم الكتاب اللي حضرتك أريت منه دلوقتي قدامنا في الروم مش من حقي أعرف الحجة التي تقيمها علي وبعد ذلك سأفسر لك تفضل المايك معك أستاذ فرس تفضل عزيز المايك معك يا أستاذ الفاضل انت أريت الآيات وفهمت أن المسيح هو الذي سوف يدين وهو إله وكذلك المفسرين يقولون بذلك فهل تلزمني بتفسير يردد ما تقوله انا أعطيك النصص من تقريبا. انا موافذك يا أستاذ فرس أنت ليه خجلان تديني اسم الكتاب الذي تقرأ منه لماذا تخجل أن تعطينا اسم الكتاب الذي تقرأ منه موضوع بسيط جدا أنا مشافئة مش صعوبة وريني قل لي الكتاب اللي أنا بقرأ منه دلوقتي في الروم اسمه كذا كذا يا أستاذ زفيرس صدى للمايك معك أنا أقرأ من إنجيلة من الإنجيل الذي تتعبد فيه اسمع من لا إنجيل لا يوجد فيه هذا الكلام أنت ما قرأته الآن أمامنا لا يوجد فيه هذا الكلام وتح تضحك علينا ومعانا الإنجيل في إيدنا يا أستاذ زفيرس والإنجيل في إيدنا في الكلام اللي حضرتك قلتم من شوية الانجيل اللي قدامنا كما اسمع اديل ودينونتي عادلة ذا اللي عندنا انت قلت كلام غريب انا من حقي اسألك من فين جبت الكلام ده لو من عندك قل لي اه من عندي ما تفجلش انا عارفة خجلان عارفة خجلان قدام الروم تاخد المايك و تقول ده تفسيري انا او تفسير واحد اسمه محمد احمد علي زيب من الناس مسلم من عارف خجلان بس عارف انك شجعه حتقوله قل لي اه ده تفسيري انا او لا ده تفسير واحد اسمه كده كده ايه رايك ده انت يا استاذ ده فرس بديلك النص القرآني وبجيبلك المفسرين بتوعك وبجيبلك عليها احاديث وبعد ده كله بتهرب من ده كله وتقول لي لا انا ملياش دخل يلا ما انا هو بدي لك الموامن اللي خايف ما انا هو بدي لك المايك وانت مش عارف تقول كلمتين على بعض خد المايك قل لي جبت الكلام ده من فين بس لو منك قل لي آه مني واسيبني اكمل قدام الروم ايه رأيك قل لي آه التفسير ده مني واسيبني اكمل لا مش منك قل لي من فين وانت فاكر يعني هتيجي تقول اي كلام نقول لك امين يا استاذ زفيرس خليك انسان اكاديمي ارتقوا الى مستوى الاكاديمية تفضل خذ المايك قدام الروم قول الكلام ده من عندي تفضل يا استاذ انا قلت انا قلت انا اقوله واشرح ما افهمه وانا حديك نص واحد من كتابك وانت بقى قول لي اذا كنت انا غلطان انت اقيم علي الحجة افتح يوحن 12 على 47 وان سمع احد كلامي ولم يؤمن فانا لا ادينه لاني لم ااتي لادين العالم بل لاخلص العالم خد بقى الماشا استاذ كده وقل لي كيف توفق بين نصي نصي يقول لا اقدر ان افعل من نبتي شيئا كما أسمع أدين وديننات عادلة ليه لأني لا أطلب مشيئتي بل مشيئة الآب ثم في يوحن 12 على 47 يقول وإن سمع أحد كلامي ولم يؤمن فأنا لا أدينه كيف توفق بين النصتين يا أستاذ أنا أحدك المايك بس أحدك يوحن 12 على 48 من رزلني ولم يقبل كلامي فله من يدينه فلا هو من يدينه الكلام الذي تكلمت به هو يدينه يدونه امام مين امام يسوع نفسه ولا امام الله خالق العالم ورب العالمين ارجع ليحنى التشعر لم ااتي لادين العالم اتصدقى الاستاذ الحكامي مش معكاتك بس في في حبيت اصلح موضوع ارتفل النقطة الحمر انت بتقول انا حديك الميكروفون وانا هعمل كده لا مش انت اللي حديك الاستاذ وحيد هو الشخص اعطاك الميكروفون فانت مش هتدي الميكروفون انا حديك الميكروفون وإنت ب... الشيء الاخر انت تنتقل من نقطة الى نقطة دون ان تجيب على سؤال الاستاذ وحيد طلب منك الاخ وحيد هل انت فسرت هذا الكلام من عندك قلت انا انت قلت انا فهمت وفسرت هل أنت اكاديمي ما هي مؤهلاتك العلمية والثقافيه حتى تفسر هذه الايه اتفضل يا اخ وحيد اللي جنبك انا طبعا بحرر فيرست شكرا عزيزي ابو علي ربي يبارك حياتك بس انا سعيد جدا ان الاستاذ فيرست اولا كشف نفسه أمام الروم كلها أنه لا يفقه ابجديات الإنجيل المقدس أبجديات الإنجيل المقدس يا فرست عارف ليه لأن من الذي قال لك أن المسيح في مجيئه الأول جاء ليدين العالم أين وجدتها في كتابنا المقدس أين وجدتها في الإنجيل يا أستاذ فرست أن المسيح في مجيئه الأول جاء ليدين العالم حتى أن حضرتك بكل بساطة مش فاهم حتى المجيئ الأول من المجيئ الثاني ولخبط المجيئين مع بعض كارثة يا أستاذ دفير فعرف ليه علشان حضرتك بتعتمد على زكائك على فطرتك على منظرك الإسلامي الضعيف من الذي قال أن المسيح جاء في البداية لكي يدين العالم لا لم يأتي دين العالم بل ليخلص العالم ولكن الجزئية الأولى دينونة عادلة هذا في المجيء الثاني وخلي بالك ده في المجيء الثاني دينونة عادلة وستقف أنت أمام هذا الكرسي لتدان أمام المسيح الآن أنت تخلط بين ابجديات لا يخلط بينها تلميذ في مدارس الأحد بين مجيء المسيح الأول وبين مجيء المسيح الثاني وماخذ المايك وتتشدق في الروم أنه كيف توفق بين الاسنين لم تجدني على الجزئية الأولى بينونة المسيح ثم أجبت بكارثة أخرى أنك خلصت يعني بين أبجديات بسيطة جدا يعرف كل مسيحي كارثة يا أستاذ زفيرس الكارثة الثالثة هل توافق أن أنا أمسك القرآن وأفسر أنا القرآن وأقيم عليك التفسير حجة هذه قوة المسيح يا أستاذ زفيرس قوة المسيح التي ستبقى أنه يستخدم نظاراتكم وعدساتكم وتفسيراتكم ويقيم عليك الحجة مش أكون ضعيف وباهد وأمسك القرآن وقول لك بص وحيب بي ويقول من عنده لا عزيزي هذه الكارثة يا صدر زفرس يا رجل انتبه أنت تخلط الإسباع الإنجيل المقدس على كل مرحب بك لا أعرف ماذا أقول لك المسيح لم يأتي لدين العالم في مجيء الأول فهو القائل هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية المسيح جاء في مجيء الأول فدية وخلاص للآخرين ولكن في مجيء الثاني دينونة عادلة خلي بالك من الكلام ده شكرا أستاذ أبو علي المايك معك طالما أنت عاوز تبحث أنا أحدي لك آية حضرتك تقول لي اي رايك فيها ماشي في العهد القديم اله العهد القديم يتكلم الله في العهد القديم يتكلم في زكريا 12 فماذا يقول في زكريا 12 تحديدا سأقرأ لك من الآية 10 وافيض على بيت داود وعلى سكان اورشاليم روح النعمة والتضرعات فينظرون إلي الذي طعنوه الله الله, الله, الله. <تصفيق> الله في العهد القديم يقول ينظرون إلي الذي طعنوه وينوحون عليه كنائح على وحيد له ويكونون في مرارة عليه كمن هو في مرارة على ذكره <تصفيق> ما رأيك يا أستاذ دفيرس كيف يقول الله في العهد الكدي... الشاهد يا أستاذ مثل زكريا 12 والآية 10 وفيها يقول يهوى أنه هو المسيح المتجسد مش بس المسيح بيقول أنا الله في آيات كثيرة لا. كمان يهوى بيقول أنا المسيح المتجسد لأن يهوى هنا الله في العهد القديم يقول ينظرون إلي الذي طعنوه وينحون عليه كنائح على وحيد له إيه رأيك يا أستاذ زفيرس في الآية دي صد المايك معك انت قلت خل... أنت غيرت الموضوع لي أخي أرد على كلامك أنت قلت لي أنت لا تفهم الآيات ولا تفهم النصوص وأن هناك نصوص في الإنجيل تتحدث عن المجيل أول و... أستاذ زفيرس أستاذ زفيرس طالما أنت لا تستخدم تفسيرنا المقدس لن تستطيع أن تخطئ مسيحي واحد في هذا الكون خلاص طالما أنت لا تفهم أبجديات الإنجيل لا تستطيع أن تخطئ مسيحي واحد خلاص عايز تخطئني على طول دلوقتي قدام الروم تقول لي أنت خطأ يا وحيد التفسير المسيحي يقول كذا وكذا وكذا انت تخطئني أنا لا لأنك أنت مسلم لا تفهم إنجيلي عندك تفسير مسيحي يخطيني انا آه ممكن قل هولي وأنا أتعلم ماشي وصاب الفاضل أنا بقدم لك دلوقتي آية فيها الله يهوى يقول أنه المسيح المتجسد فضل المايك معك طيب أنا هقول نفس الكلام اللي حضرتك قلت دلوقتي الآن تطلب مني أن آتيك من تفسير كتابك ومفسيري كتابك بالدليل على خطأ ما تقوله أنت أنا بشاهد غرفة هل هذا منطق؟ لا دنعوتك تجيب من عندك ومن تفسير كتبك ما يخطئ تفسيري انا انا أقول أن الكتاب محرف الأصل والمفسرون يزورون الأصل لا لا تجعلنا نضحك أكثر مما ضحكنا اليوم أبو علي ضحكنا كتير النهاردة طب لما هو كتاب محرف والمفسرين كمان زوروا التزوير عشان كده لا يجرؤ مسلم وستكون ضعاف طولة حياتكم يا طولة حياتكم يا أستاذ فرس ستعيشون ضعاف لأنكم لن تقدرون أن تقنعوا مسيحي بتفاثيركم البائسة يا رجل خطئ كلامي بتفسير من تفسيري من تفاثيري انما ستقول لي لا يا وحيدا انت مخطئ التفسير خطا وتفسيري انا المسلم الصحيح كذا وكذا وكذا يا رجل لماذا لماذا المفيح قوي على الفالطه يا استاذ فارس لانه يستخدم مصادرك ويكتم المسلم من مصادره وتفاسيره ومراجعه والى اخره ما عند فياني تفسير لنا خلاص وهذه ليس تفسيرك ليس حج علي يا أستاذ الصادر مهما قلت تفسيرك ليس حج على أي مسيح على الاطلاق الآن انا قدمت لك آية وأعطيتك المايك دفعتين بس واضح أن آية, آية قوية طبعا لم تجر أن تتكلم فيها فضل أستاذ أبعالي المايك معك يعتقد أن الشخص الذي أمامه ساذج لا نعطيك فرصه للحوار باللوجيك بالمنطق نعطيك فرصه للحوار حينما يكون عندك الدليل رجل لا تمتلك دليل ولا انت تمتلك حجه وتاتي لتقيم علينا افكارك انت حجه علينا هل ده ده منطق ده هو المنطق اللي حضرتك عايز تتكلم عليه يا استاذ لا عندك دليل ولا عندك مرجع ولا عندك حجه تخط لنا احنا ما عندكش حجة تخصنا اللي عندك مفاهيمك انت الخاصة تقيمها علينا احنا حجة ازاي يعني بأي منطق يعني لا منطق ولا عقل ولا وعي ولا اي شيء يقول ان ما تقوله انت انا مطالب او ملتزم به انت عندك انت المشكلة ما عندكش ولا شيء مشكلة انك انت ما عندكش ولا حاجه وجاي تتكلمه بس جاي وتتكلم وما عندكش أساسا الحجة التي تقيمها علينا ما نضحكت كلامك هو المسيح لما بقول أنا لم آتي لادينه لم آتي الآن لم آتي الآن لأدينه أنا مش هدينه دلوقتي لكن الدينونه بعدين في الآخرة هي الدينونة هل فهمت انت القرينة حتى اللي قدمتها وبتتكلم عن القرينة انت القرينة اللي قدمتها ملهاش علاقة خليتني اشفق عليك يا رجل مقدم قرينة من المجيء الاول مع قرينة من المجيء الثاني وعايد تحطه مع بعض الكلام ده تعملوا في غرفة اسلامية والناس تساقف لك وتقول لك برافو بس هنا صعب يا سيد زفيرس عشان بص علشان ال ال النقاش بالطريقة دي حيكون نقاش عقيم عندك عندك آآ آآ مراجع من مراجعنا عشان تعرفوا يا أخوة يا مسيحين يا مسلمين لا توجد غرفة إسلامية واحدة على البالتوك تتجرى أن تفتح تفاسيرنا المسيحية ولا غرفة لا توجد غرفة مسيحية واحدة تتكلم في القرآن من عندها ولا غرفة والفرق شتان بين الاثنين عشان المسيحين والمسلمين اللي بيروحوا هناك يكونوا عارفين هم دي يفسروا الإنجيل باعتراف الأستاذة فرست الآن قال لك من عندي من عندي ومن عندك دي خصني أنا لا توجد ولا غرفة إسلامية واحدة على الفالتوك لها شجاعة أن تأخذ من تفاسيرنا المسيحية إطلاقا وما لي أنا بعمل كذا يا أستاذة فرست لي أنا أنت بتقول هل تريدني أن أقيم الحج عليك من تفاسيرك ليس عندكم تفاسير بل تحريف للكلام بإسقاط الرمز طب أعمل لك إيه أعمل لك إيه انتظر عزيزي أعمل لك إيه إذا كان إنت ما عندكش تفسير من تفسيرنا والتفسير بتاعتنا محرفة طيب يعني انا مجنون انا وحيد حكوم مجنون اسيد إنجيلي وأسيد ملايين التفسير المسيحية وهسيب العقيده بتاعتي وهسيب التراث بتاعي واروح اسمع للزفيرس اقول له برافو عليك يا فيرس انت صح وكل المتفحين خطأ هو ده اللي انت عايزني اعمل يعني يا يا اخ ابو علي يا اخ ابو المنطق مهم جدا في اي نقاش الواحد لما يكون اكاديمي يخلي الواحد يتشجع لما يناقشه ده بيقول لك حتى التفاسير بتاعتكم مزوره ومحرفة ده هو بيقول لك كده طب ده هتناقشه ازاي ده هتناقشه ازاي عارف ليه لأن المسلمين كلهم حول العالم يعرفون جيدا أنهم لا يستطيعوا أن يدخلوا إلى تفسير الكتاب المقدس لأنها ستضحق أحلامهم تماما حاولوا ووجدوا أنه أحلامهم طبعا ضاعت ضاعت تماما فماذا يفعلوا قالوا ليس عندنا إلا أن نفسر نحن الإنجيل وآدي عند اول تفسير للإنجيل سقط الرجل المبارك زافرست ومش عارف يقول أن المسيح لم يأتي الآن في مجيئه الأول للدينونة ولكنه سيأتي في المجيئ الثاني للدينونة ليس هناك منطق يا أستاذ أبو علي عشان أناقش انا لأستاذ زافرست اللي عاوز يناقشني أنا كمسيحي أنا أتكلم عن وحيد اللي عايز يناقشني في عقيدتي مرحبين عليه أنه يلتزم يلتزم بالشروط زي ما أنا بلتزم بالشروط يلتزم معنا بالشروط لا يفسر الإنجيل على كيفه لأنه لا يفقه أبجديات هذا الإنجيل عليه أن يلتزم بتفاسيري المسيحية وبعد ذلك نبدأ في الكلام لكن بيفسر من عنده أخي أبو علي هذا طبعا بؤس وشقاء يعني المايك معك عزيزي نصي أستاذ وحيد أنت بتقول الآن أين الآن في النص يا أستاذ وحيد أين الآن؟ أعرى النص الثاني لأني لم أقرأ قاتي العالم أين كلمة الآن هنا؟ أين القرية؟ قليلة عندك تفسير؟ عندك تفسير؟ خذت من تفسير؟ استعين بتفسير؟ سواني سواني, سواني سواني سواني سواني سواني عرفناك وما بتفهمش حاجة في الإنجيل بتاعنا كمان في اللغة العربية ما بتفهمش يا سيدي فيي يعني الإنجيل بتاعنا الإنجيل بتاعنا يا سيدي فيي وعرفنا أن أنت ما لكش فيه ولا الأبجديات حتى اللغة العربية تسقط فيها كده بكل سهولة أمام الغرفة يعني معقول؟ لم آتي تفيد ايه أنيتُ حروف أنيتُ الاربعة الالف والنون والياء والتا لم آتي أنيتُ بتفيد ايه مش المضارع الحاضر في حتى في اللغة العربية وستاذة فرست لم آتي بتفيد ايه مش بتفيد الحاضر الآن حروف أنيتُ الاربعة يا رجل اخدناه في الاقتدائية انا في رابعة اقتدائية حفظت حروف أنيتُ يعني أي كلمة عربية تبدأ بالألف وتبدأ بالنون والياء والتاء مضارع لم آتي يا رجل حتى دي سجط فيها شكلك مش حلو يا أستاذ زافرت شكلك مش حلو لم ات يا رجل ماضي ما بتهرفش حتى الماضي للمستمر يا خبر زي بعضه حتى مش عارف الماضي المستمر والماضي الل... الل... الل... اوكي لا مشكلة لم اتي انا موجودة هو لسا لم اتي انا موجود انا مجدش دلوقتي عشان ادين لم اتي لادين بل اخلص بص يا استاذي كل الذي تقوله بدون استثناء يا استاذة فرس لا يمثل عندنا ولا ظرة ظرة في العقيدة المسيحية لأنك لا تفقه ابجديات الإنجيل المقدس علشان تفهمه ناهيك أن تفسره أبجديات أبجديات يا رجل لتفهمه ليس لان تفسره ماذا يعني خلاص الموضوع أساسا كمل قل لك لم آتي خلاص في الماضي طب ما هو حي لسه موجود ولدي ما قدتهاش في الابتدائي الماضي المستمر يا زي بعضه لم اتي من هو لسه حي موجه هو المسيح كان طلع كان صعد ولا كان بيتكلم هو لسه في الجسد وبعدين انت بتقولي الدسقولية هي الدسقولية فيها تفسير الاية دي ماشي يا ابو علي تفضل ماشي يا أستاذ ابو علي انت عايز عايز تمتعنوا في اللغة العربية وهو بيقول آتي ده فعل ماضي آتي ده فعل ماضي والأستاذ معيد قال له أنايته. موضوع أنايته أقول له حاجة تانية بس الأفعال النهية اللي هي لم ولا ولن والكلام ده كله الحروب دي حروب النفج اللي هي لا ولم ما تخدشش على فعل ماضي ما تخدشش على فعل ماضي يعني تقدر تقول لم كتبه او لم قرأ ولا لم يقرأ لم اتي يا حتى بس عشان بس الأستاذ رحيد بيتكلم في اللغة العربية معنية شبعالي انا خلاص كده مش هضيط المايك معاك شكرا وإحنا ما نعرفش اهو هرب جري ليه جرى مش ده كلامه اهو انا ماسكه له اهو كلامه انا حاططه قدامه ده هو اللي بيقول لك سعر الفرستانت عشان صكوك الغفران وهو صكوك الغفران كانت تفسير مش عارف انا هو المسلم مشكلته انه مغيب حتى مش فاهم هو بيقول ايه طيب دي جزية حتى رهانة وهيرب لأنه ما يعرفش الفرق بين سكوك الغفران وعزمة البابة وبين تفسير الكتاب المقدس الحتة الثانية يقولك المسيح لم يحب أحد أتحداك أن تعطيني نص قال فيه يسوع أنه يحب كل الناس شايف؟ ماشيين دي ما تتحكوش تسدوني ما هو ده الكلام ده أنا مش كاتبه أنا يعلم ربنا هو اللي كاتبه أنا عمله كوبي المسيح لم يحب أحد أتحداك أن تعطيني نصا قال فيه يسوع أنه يحب كل الناس وكاتبه الناتس فقط يطلب منك أن تحب العدو اما هو فلم يحب الآخر وأتحداك هو بيبتك كده طب هربت ليه لما بتتحدث مش تستنى عشان نديك مليون نص هرفتي ليه وقال لبس الكلام بتحطه بتجري كلام بتحطه بتجري طيب في حد في الغرفة وتيقف هذا الرجل زفرس وانا اعرفه باسم اخر أمن له لا أريد أن أقول هذا الاسم الآخر الأخذ فرست أمام المسيح وعندها سيدان أمامنا جميعا ستكون دائما جدا لأنه ليس مثل الآخرين لم يقرأ بل إنه قرأ, قرأ وعرف أشياء كثيرة ويناقض النور الذي أمامه An-nur al-lazi amamo. Demo škaltu.